مع الفوقيه لو قدر انها ممتنعه في حق المخلوق فلا است ممتنعه في حق الخالق لان الله تعالى ليس كمثله شيء ولا نقول كما تقول الحلوليه من الجهميه وغيره انه مع خلقه في الارض الجهميه يقولون ان الله مع خلقه في الارض حال في الارض ونرى ان من قال ذلك فهو كافر او ضال كافر ان بلغت الحجه وان هذا مستحيل على الله وانه نقص في حقه او ضال ان لم يكن كذلك على كل حال هذا القول مرفوض لكن قائل اما ان يكون كافرا واما ان يكون ضالا حسب ما تقضي حاله لانه وصف الله بما لا يليق به من النقائص ثم علم ان مقتضى المعيه عام وخاص فاذا كان المقصود بذلك بيان احاطه الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معيه عامه في قوله تبارك وتعالى وهو معكم اينما كنتم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم هذه سمي اهل العلماء معيه عام المقصود بها بيان احاطه الله عز وجل وتكون نعيه للتهديد كما في قوله تعالى يستقون من الناس ولا يستقون من الله وهو معهم اذ يبيتون ملاذا من القول فالمقصود بذلك تهديد هؤلاء ووعيد وقد يكون المراد بها النصر والتأييد وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص أكلالك أنا أسأل واحد ما لدي قلت أين قد تقيد بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين واصبروا إن الله مع الصابرين هنا لم تقيد بشخص قيدت بوصف فمن كان متقياً محسناً كان اللهم ومن كان صابراً ان الله معك وقد تقيد بشخص كقول الله تبارك وتعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وكقول الله تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى فهذه اربعه انواع الاول ان يكون المقصود بيان الاحاطه والثاني ان يكون المقصود التهديد والثالث ان يكون المقصود النصر والتاييد لكن مقيدا بوصف والرابع ان يكون المقصود النصر والتاييد ولكن مقيد بشخص وكلها لا تنافي علو الله عز وجل فان هذه المعية ثابتة على ثابته على وجه الحقيقه لكن لا تنافي علو الله فهو مع خلقه وهو على عرشه قال ونؤمن بما أخبر فيه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلاث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأضغر له ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ الله أعلم الله أعلم إذا سألنا سائل وقال كيف ينزل قلنا أنت مبتدل كما قال مالك في من قال كيف يستوي كيف استوى ما أراك إلا مبتدئ أو ما أراك إلا مبتدئ نقول أنت مبتدئ قل ينزل ولا تقل كيف ينزل لأن الله الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل ولو كان ذلك خيرا لنا لا أخبرنا ي إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ومن اين يبتدئ الليل وإلى اين ينتهي يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس بقول الله تعالى ثم ماتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا يعني من المشرق وادبر النهار من ها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس غربت الشمس اذا الليل ابتدي حاما نعم بالإجماع وبالدليل ايضا اتم الصيام الى الليل اي الى غروب الشمس كما فسر الحديث والى اين ينتهي فيها فيها قولان لاهل اللغه قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس ونحن نقول اما فلكيا فانه ينتهي بطلوع الشمس لان طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار وليس, وليس الضوء الذي يكون من الشمس ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفاق فأحنا نقول إن أريد الليل الفلك فإنه ينتهي في أشياء ورعي أين بطلوع الشمس أحسن ذلك وان قلنا الليل الشرعي فانه ينتهي بطلوع الفجر فانه ينتهي بطلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وترا وقوله اذا خشي احدكم الصبح صل واحده فاوتر المصلي فدل ذلك على ان اخر الليل متى طلوع الفجر ويدل لي هذا ايضا ان الصائم يبتدئ صومه متى بطلوع الفجر وعلى هذا فالليل شرعا من غروب الشمس الى طلوع الفجر وفلكا من طلوع من غروب الشمس الى طلوع الليل فما الذي يحمل عليك الامر رسول هنا وهنا صحيح توافقون على هذا نعم يحمل على الليل الشرقي وعلى هذا فنقول ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بتلوع الفجر هذا هو الاقرب ينزل هنا باسط طول الى الاخر فيقول الى اخره ويحدث ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل نعم نعم نحن نحن نحن نعتقد هذا لكننا لا نقول بذاته لماذا لانه يفهم من بذاته الحلول حيث قال به من قر فلذلك نتحاشى اما الذي ادين الله به فهو سبحانه وتعالى معنا هو نفسه ونفسه معنا لكنه في السماء على عرشه انما نحن لا ننطق بها لالا توهموا وهم ما ذهبت اليه الجميع المعطل والا ما معنى ان نقول كل الضمائر خلق السماوات والارض في سياهم في مسوى عرش يعلم كلها تعود على الله الا هذه تعود على العلم ثم انه عند الحقيقه معنى بعلم العلم وصف لا ينفصل فان كان الذي معنى العلم فانه لا يمكن يكون معنى العلم والعالم فوق وان كان الذي معناه هو وان كان المقصود معلومه في الارض معلومه في الاخر فاين علمه هلمه بذاته فوق وحين اذا يكون كلام السلف في تفسيرها بالعلم تقريبي وتفسير باللازم ودفع لايش لا نعم دفع لاهانه الحلول الذي ظهر في وقته نعم المعطل مقود من التعطيل والتعطيل هو التخليع والتعطيل يفسر بتفسيرين تعطيل النصوص عن معناها وتعطيل الخالق عن صفاته وكل هذا وقع فيه ان تعطيل تعط النصوص عن معناها الذي اراد الله به بها ورسوله وعطل الخالق من اوصافه التي ثبت له بالكتاب والسنه فهمت ولكنه ينقسم الى اقسام تعطيل الكلي وتعطيل الجزئي وتعطيل العام والخاص لان بعض المعطل قد يعطل بعض الصفات دون ذاك الاشاعره مثلا اثبت سبع صفات وانا اعطل الباقي بعض بعض الباقي اتباعهم اثبت كل الصفات الا صفات العلميه يعني قالوا جميع الصفات المعنويه الثابته الا الصفات المعنويه الذعليه والخبريه فمنع فمنع افعاله الاختياريه وقال ان الله لا ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يفرح وما شابه ذلك وعارف انك تعرف الامه كيف ملينا الملل وكونت اهواء واراء تختلف الممثل جاء قرون ان اول من قال بالتمثيل هشام بن الحكم الراقي <تصفيق> هذا هذا الاصل وانه بعض معاذ بالله يصف الله بالصفات الانسان يقول ان سامث له انه انه شخص له شعر وجه ابيض مستطيل وكذا ويذكر من صفات الجماد الى الى ما لا نهايه له حتى قال بعضهم اسالوني عن كل شيء وارعون عن فرج واللحيه وراح هذا اقول هذا من الورع يقول فرج ولا لحيه لا تسوون عنه غيره ايش اسمع عن كل شيء نسال الله لا يورق من ما ابتلاهم به عرفت وحقيقه ان الامر كما قاش فلسطين يقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل عرفتوا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل كيف كان معطل ممثل وهو انفي لانه انما عطل لانه اعتقد ان الثبات يستلزم التمثيل فمثل اولا بمفهومه ثم عطل ثانيا بمنطوقه عرفتوا يا جماعه يعني لو قيل المعطل ليش عطل؟ قال لان الثبات هذا يستلزم التمثيل فمثل اولا بمفهومه حيث فاهم من النص تعطيه هل لا التمثيل ثم عطل ثانيا بمنطوقه وقال خلاص ما دام يقطع التمثيل انا لا اثبته الممثل المعطل لانه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص ومن مثل الكامل بالناقص فقد انتقصه فهمت حتى قيل الم ترى ان السيف ينقص قدره إذا قيل ان السيد امضاء من العصر وقال الشاعر اذا وصفت طائيه بالبخل مادبا وعير قسا بالفهاه باقل وقال السها نعم وقال السها للشمس انت ضائلته وقالت دجال الصبح لونك حائل فيا موت زهر ان الحياه ذميمه ويا نفس جدي ان دهرك هازم شوف الان ما در من ابخر الناس يقول حاتم انه بخيل السخاف ما شاء يقول الشمس انت ظائره الفجر يقول ل... للظلام للدجل... لونك حاء وانت عديم نعم و ايش واير قصه بالفاهات بقى قص اللي هم الافصح الناس وابلغهم يعيره بالفاهه رجل يسمى فاقد ما عرف يتكلم بعد هذا ما في الحياه شيء يا موت زق ان الحياه ذميمه ويا نفس جدي ان دهري جهاز فعرفت الان كل ممثل وكل معطل ممثل نعم نعم فان القرب كذلك قسم من المعيه قرب هون القرب حقيقي ما اديه هن له ولا لا القرب الصحيح انه لا لا ينقطع وانه خاص بمن يعبد الله او يدعوه فقط فليس الله قريبا منك لان القرب وصف اخص من المعيه ويدل على عنايه تامه ولهذا لم يرد القرب موصوفا به الله عز وجل الا إلا في حال الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب بدعوة الدعي وفي حال العبادة في قول رسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإن قال قائل من أنت سارح وش معنى سارح <تصفيق> اللهم اهلهم ايدي حظ بارك يا رب اقول القرب خاص فان قال قائل اليس الله يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان وال الانسان هنا يشمل المؤمن والكافر والعابد غير العابد والداعي وغير الداعي قلنا ان الشيخ الاسلام رحمه الله يقول نحن اقرب اليه بملائكتنا لانه لأنه قيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقية ونحن أقرب إليه من حبل وريد إذ يتلقى ولكن يرجع على هذا أن يقال كيف يوضيف الله القرب إليه والمراد قرب ملائكته قلنا لا غرب كما أضاف القراءة إليه والمراد قراءة ملائكته فقال تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرك به إنسانك التي تعجل به ان علينا جمعه هو قرانه فاذا قرانه منجا جبريل فاذا قرانه فتاه بالقران والله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكه اعز وزجل لان ملائكته يحنون بامره فاضيف فعل فعلهم الي لانه الامر لهم جل وعلا والحاصل ان الغرب كما قال شيخ الاسلام رحمه الله خاص ولا ولا يكون عام انت الوقت طيب أين صاحب العقيدة؟ أين صاحب العقيدة؟ أين صاحب العقيدة؟ أنت بدأ بسم الله الرحمن الرحيم قال سيخنا حفظه الله تعالى ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة لن السماء الدنيا تين يقافر في الغير الآخر الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأرطيه من يستغفرني فأرطر له ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي كل يوم معاه في الفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض ذكاً ذكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعانه الدنيه الذي يقع بها مراده ولا يمراده دنيه يقع بها مراد ولا يلزم ان يكون محبوبا له وهي التي بمعنى المشئه كقوله تعالى ولو شاء الله ماقترا ولكن الله يفعل ما يريد ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وشرعيه لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها الا محبوبا له كقوله تعالى الله يريد ان يتوب عليكم ونؤمن بان مراده الكوني والشرعي تام ونؤمن بان مراده الكوني والشرعي تابع وتابع لحكمته فكل ما خلاه كونا او تعبد به خرطه شرعا فانه الحكم وعلى وفق الحكمه سواء علمنا منها ما علم نعلم او تقاصرت عقولنا عن ذلك اليس الله الاحكم الحاكمين ومن احسن من الله حكما لقومي يقنون ونؤمن بان الله تعالى <تصفيق> الذكر اسمنا الرحمن الرحيم سبق لنا ما يتعلق باستواء الله على العرش وبيننا ان استواء الله على عرشه يعني يحيى طيب طيب لكن هل هذا العلوي هو العلوي المطلق العام او هو علو خاص علو خاص طيب وسبق لنا ان بعض العلماء قال استوى على العرش ب ذاته فهل هل نحن نحتاج الى ذلك؟ نحتاج الى ذلك رب على على من انكر حقيقة الاستواء نعم نعم نحتاج الى ذلك للرد على من انكر حقيقة الاستواء والا فالاصل ان ما اضافه الله من الافعال الى نفسه فهو قائم به هو هذا هو الاصل خلق السماوات ما يحتاج أن نقول بذاته استوى العرش ما يحتاج أن نقول بذاته لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه فيكون متعلقاً بذاته سواء ذكرت أم لم تذكر لكن عند الضرورة وفي مقابلة من يفسر الاستواء باستواء معنوي وهو الملك والقهر نقول بذاته أنت معنى عبد القادر وين رحض سبحان الله ينصرف بصرك وقلبك إذا صبي حضر إلى أبي تترك العلم ثم بعدين تقول وراء ما فهمت ماذا معنى هذا طيب سبق لنا أيضا المعية معية الله عز وجل وأنها معية حقيقية أضافها الله إلى نفسه فتكون تغيرها مما أضافه الله إلى نفسه أنها تتعلق بذاته وأن من فسرها من السلف في العلم باقيت كسرها ببعض لوازمها ردا لقول من للقول الجهنيه الذين قالوا انه معنا بذاته اي في الارض وهذا كما ذكرنا في الاصل اما كفر واما ضلال اما كفر ان قاله الانسان عن عناد واما ضلال ان قاله عن عن جهل طيب كان قال قائل ما الجم بين العلوي والمعيه إذا قلت إن الله فق كل شيء ثم تقول إن الله معنا الجمع أنه قال يجمع بينهما من وجوه ثلاثة الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنا ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا فالجمع بينهما يدل على إن كان اجتماعهما لان المتناقضين لا يمكن سماعه والله تعالى قد وصف انه سواء بهذا وبهذا فقال ثم استوى العرش في آخره وهو معكم فاذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض لانه لا يمكن الجمع بين النقيضين ثانيا ان العلوم لا ينافي المعيه ولهذا كان من اساليب العرب انهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا او ما زلنا نسير والنجم فلان معنا كما ذكره شيخ حسان في العقيده الوسطيه وكما ذكره في الفتوى الحمويه وغيره من كتبه المبحث الثالث لو فرض ان بينهم ان بينهما تناقضا في حق المخلوق فانه لا يلزم وجود التناقض في حق الخالق لماذا لان الله ليس كنفي لي شيء فلا يقاس في خلقه فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم ان نكون ممتنعا في حق الخالق وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم ان نكون ممتنعا في حق المخلوق اليس تعلمون ان الله لا تاخذه سنه ولا نو والمخلوق تاخذه السنه والنوم وما اكثر ما تاخذه السنه في في مكان الدرس نعم فاما الله فلا تعلمون ان الانسان لا يليق ان يتصف بالتكبر والله تعالى موصوف به وهو من كماله فالحاصل انه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا او قدرا في حق المخلوق ان يكون ممتنعا في حق الخالق وكذلك بالعكس نؤمن ايضا نعم وسابق لنا ان المعيه عامه وخاصه بوصف وخاء وخاسد بشخص وتكون ايضا للتهديد طيب فما قال ونؤمن بما اخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه ينزل كل ليله الى السماء الدنيا حين يقاتل لليل الاخر او الاخير نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وانه حق على حقيقته لان نبيهم محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اعلم الناس به واصدق الناس خبرا واحسن الناس حديثا اخبرني عن ربي بانه ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ينزل الفعل المضاف لمن الى الله فيكون ينزل هو بنفسه ولا حاجه الى ان نقول بذاته كما قلت لكم قبل قليل لان كل فعل اضافه الله الى نفسك فهو منسوب اليه نفسك ينزل الى السما الدنيا, الدنيا يعني القربه من من الناس وهي اسفل السماوات طيب الدنيا بمعنى ايش القربه الى الناس وهي اسفل السماوات ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى لا يمكن ان نتصور كيفيته ولو حاول الانسان ان يتصور كيفيته لانكره لا ولهذا الذين حاولوا ان يتصوروا كيفيته انكروه وقالوا كيف نؤمن بانه عال يسمو عن زي السماوات والارض هذا مستحيل فنقول لا تتص... لا تحاول ان تتصور الكيفيه لانه نزول يليق به ولا ينافي كماله والصحابه رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول بانه ينزل اسماء الدنيا هل قالوا كذب ينزل يا رسول الله ما قالوها هل هم اغبياء لا يعرفون يعرفون لكن عندهم من الادب مع الله ورسوله ما منعهم ان يسالوا كيف ينزل عندهم ادب يؤمنون بانه عز وجل ينزل وبذلك يكون اقرب الى العباده وحين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له بعض المتحذلقين المتعلمين قالوا إنه يلزم من هذا أن يكون الله دائما نازل في السماء الدنيا لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يجور على الأرض أليس كذلك؟ فيلزم أن يكون دائما في السماء الدنيا نقول ما اجهلكم بالله وصفاته عز وجل هل تعتقدون ان الله يخفى عليه ذلك حينما اخبر نبيه عنه بانه يقول كذا وقرء الله عليه ان قالوا نعم فقد كفروا وها قد الى كلام معه وان قالوا بلا نقول امن بالنص كما جاء وقل متى كان ثلث الليل الاخر على وجه الارض فالنزول الالهي موجود ومتى طلع الفجر فهو معدود انا مثلا في هذه هذه الجهه من الارض اعرف متى يطلع متى يكون سلسله الاخر ومتى يطلع الفجر اؤمن بانه في هذا الوقت النزول الالهي بالنسبه لهذا الوجه من الارض ثابت بالنسبه للذين عندهم نهار او عندهم ليل اللي لم يصل الى الثلث المذوب وش في هذا الرب عز وجل لا يقاس بالخلط وامن بامور الغيب على ما جاءت ولا تك... تكلف نفسك في في شيء يوجب لك ان تنكر ما ثبت ينزل الرب فيا يقول استمع تعرض الله الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمه والفضل من يدعوني فاستجيب له من اسم استفهام يدل على التشجيع والتسويق من يدعوني فاستجب له يدعوني يقول يا رب هذا الدعاء من يسالني فاعطيه اسالك الجميع من يستخيرني يقول يا رب اغفر لي فأغفر له فذكر الله سبحانه وتعالى ما تزول به السوء ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب ما يزول به السوء في قوله لا يخف من يستغفر له لأن الذنوب سبب للسوء فإذا غفرت زال أثره وما يحصل به المطلوب في قوله من يسأل نفاء أهديه أما يا رب فهو دعاء دعاء الرب عز وجل لظهور الاهتقار إليه قبل أن يقول يا رب اغفر لي أو يا رب أعطي هكذا جاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الثلث الأخير من الليل لأنه ألذ ما يكون من النوم فيهجر المرأة في راشة ويقوم إلى ربه يتعرض لفضله وكرمه ولهذا كان هذا جزاء ان الله تعالى يستجيب له اذا دعاه ويعطيه اذا ساله ويغفر له اذا استغفر وقول السلف وائمه اهل السنه ان هذا النزول حقيقي وان هذا القول حقيقي وان الاستجابه والاعطاء والمغفره كلها حقيقه موصوف بها الرب عز وجل وان حرف منهم ان حرفا من الناس وقال ان الذي ينزل هو امر الله ينزل الى السماء وتحدلق اخر وقال الذي ينزل تنزل الرحمه وتحدلق ثالث وقال الذي ينزل ملك من الملائكه ولكن الله اضافه الى نفسه لان هذا ملك نزل بامر فهو كقول فاذا قرانا فاتبع قرآن وسبب ذلك أنهم ظنوا أن ننزور الرب عز وجل كنزول المخلوم فقالوا إذا نزل لازم أن لا يكون عاليا ولازم أن السماء تقل وأن الثانية فما فوقها تضل وهذا مستحيل على الله يا جماعة لا تتعيون أن نعتقد في الله ما لا يليق به اتقوا الله فايخوفوننا بالله اذا قلنا في انهم ينزل نفسه اتقوا ربكم الس ما تقله الدنيا والثانيه وما فوقها تظله واللوه المطلق العام في كل وقت وان يفوت اذا نزل فاتقوا ربكم فاتون الى العام من مسكين ويقول مثل هذا الكلام ثم يقول استغفر الله واتوب اليه الحق ما قلت انه ينزل ايش امره او رحمته او مده نعم هكذا هكذا الادابهم التصور الفاسد الى تحريف النص لكن لو قالوا نحن عقل اننا لا يمكن ان ندرك صفات ربنا عز وجل اي لا ندرك كيفيتها وكونها ونقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول كما قال الصحابة سمعنا وآمنا وصدقنا ولا نتجاوز هذا ما لنا أن نقول كيف ينزل كيف السماء تقل أو تضل هذا شيء مستحيل نحن معكم منه مستحيل لكن هل هذا لازم من نسبة لصبات الله أبداً هو لازم ثم نقول إذا قلت من الذي ينزل أمره فقد كذبتم الطعام لأن الله يقول يجبر الأمر من السماء إلى الأرض منتهى الأمر الأرض وأنتم جعتم منتهى الأمر السماء الدين وإذا قلتما الذي ينزل الرحمة فما فائدتنا نحن من الرحمة كذل لا تصل إلينا بل تقف عند السماء الدين ما الفائدة حتى يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب وإذا قلتما أنه ملك وإذا قلتما أنه ملك فهل يمكن لاي احد من المخلوقين ان يقول وبسم الله من يدعوني فاستجيب له هل يمكن ان ينطق الملك ان ملك بهذا هبته لا يمكن واين في بعض الفاظ الحديث من ذا الذي يسال عباء عن عبادي غيري من ذا الذي يسال عن عبادي غيري من يدعوني فاستجيب له فهل هذا يمكن ان يقع للملك اذا يا اخواني انا احذركم ثم احذركم ان تخالفوا ظاهر النصوص لكن اذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبه لله ايش فصدق قال ما ارد على ما ارد الله نحن علم يوم القيامه تدنو الشمس من الخلائق ادرمي ويعرق الناس حتى يصل العرق في بعض الناس الى راسهم وهم في موقف واحد هل هذا يعقل في الدنيا ما يعقل في الدين لكن امور الاخره وامور الغيب فوق ما نتصور ولم يخبرنا الله تعالى من امور الغيب الا بما يمكن ان نحيط به اما ما لا يمكن فقد اخفاه لان لا نعلمه نحن خلاصه القول اننا نؤمن بان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا حين يقبل ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له الى ان يطلع الفجر هذا خلاصه هذه الجمله من العقيده قال ونؤمن بانه سبحانه وتعالى ياتي يوم يوم المعاد للفصل بين العباد نؤمن بذلك مصدق ونجزم به وكاننا نشاهده يا وسام اتقد الشيطان كاننا كاننا نشاهده رؤيا لان الله تعالى اخبرنا بذلك وثقتنا بما اخبر الله ابلغ من ثقتنا بما نراه لأن أعينها قد ترى المتحدك ساكناً والساكناً متحركاً والأسود أبيض أو بالعكس لكن ما أخبر الله به فإنه الحق يأتي يوم المعادل الفصل بين العباد فما الدليل على هذه الصفة الدليل قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً تدك حتى لا يبقى عليها حجر ولا جبال ولا أودية تدك يا ذا روحا قائما صفصا صف. لا ترى فيها عوجا ولا انحرا وجاء ربك والملك صفا صفا الخطاب للرسول او لكل من يتاتى خطاب جاء ربك يعني بعدتك يا رب وجاء رب فما المراد بقوله جاء ربك القاعده اننا نؤمن بالنصوص على ايش على ظاهره ونقول جاء الله نفسه وجاء ربك اي جاء الله نفسه والملك المراد به الجنس فيشمل جميع الملائكه لان الذي ورد ان ملائكه السماء الدنيا تنزل وتحيط بالخلقه ثم ملائكه السماء الثانيه تحيط بالجميع ثم الثالثه وكلما اتسعت الدائره كان العدد ايش اكثر وهيكل السماوات الان اهل السماوات الثانيه اكثر من الاولى والثالثه اكثر من الثانيه واهل المجره وذلك لان السماوات كلما ارتفعت التسع وجاء ربك والملك صفا صفا هذه حال منين من الملك ولا من ولا من الملك وما عطفها وما كان معطوف عليه لمن الملك يعني الملائكه تاتي صفوفا صفوفا اهل السماء الدنيا ثم الثانيه ثم الثالثه فتكون صفوف سبعه صفا صفا وفي يومئذ بجحيم جئ ابي جهنم يعني بالنار عادن الله اياكم منها ومن الذي في ابيها يجاؤ بها, بها تقاد 70 الف زمام كل زمام يقود ال70 الف ملك وما اقوى الملائكه لا يعلم مدى قوتهم إلا الله عز وجل فتأتي هذه النار سبعين ألف زمام كل زمام يقود السبعون ألف مدى نؤتى بها وحينئذ تفر القلوب تطلع على الأفئة تصل إلى قاع القلب هيبتها وخوفها وكل إنسان خاف لأن الإنسان لا يدر مصيره حتى الآن ما تبين الأمر ولهذا قد جاء يوم اذل جهنم يومئذ يتذكر الانسان لكن هل انفع التذكر ذاك اليوم لا ولهذا قال وان له الذكرى يعني ما ابعد الذكرى له انتى الذكرى اذكره انت في الدنيا قبل حلول الاجل بعد حلول الاجل ما في ذكر يوم القيامه ما في ذكر لكن يتذكر الانسان يوم القيامه يقول صدق الله ورسوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لكن لا تنفى في هذه الآيات الكريمة بل في الآيات إثبات مجيء الله عز وجل وكما قلنا قبل قليل ونقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل أن كلما أضافه الله إلى السث فهو ثابت له لا بغير إذا نقول إن في هذه الآيات إثبات مجيء الله حقا ولكن على اي كيفية الله اعلم ما نخبرانا الله بانه يجيء وان ولم لن يخبر النبي كيف ما يجيء فعلينا بالسمع والطاعه والادب مع الله ان نقول يجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف بان كيف يجيء عرفتم طيب اذا يجيء حقا نؤمن بذلك طيب هل يجيء مثلا بسرعه ببطء لا نده في بعض الأحيان نعلم كيف يجيه كما جاء في الحديث من أتاني يمشي أتيته هرولة لكن يوم القيامة ما أذكر هذا لا نده هل يأتي هرولة أو يأتي مشيا أو يأتي على أي صفة لا نعلم نؤمن بأنه يجي عز وجل حقا الملائكه تجي او لا تجي تجي كيف تجي الله اعلم لكن نعلم انها صف انا صفا صفا تاتي صفا صفا اما كيف ما ندري الله اعلم لان هذه امور غيبيه لا تدركها العقول ولا يدخلها القياس فعلينا ان نؤمن بها كما جاءت ونقول هذا ما قال الله ورسوله وعلينا ان نصدق وعلينا أن نتأدب مع الله وأن لا نتكلم بما لم نكلف به وأنظر يا أخواني الصحابة رضي الله عنه والله ما نحن أشد منهم حبا للعلم ولا أشد تعظيما لله ورسوله ومع ذلك ما يقول للرسول إذا حدث بشيء من هذا لا يسألون عن كيفيته ولا يقول هذا تستبعده عقولنا فلا نصدق به وعلينا أن نتأدب مع الله من يقولون سمعنا واطعنا الان والله لو تقرا مثل هذا هذ... مثل هذه الايات او الحديث انت عجوز من الناس تجد ترتعد من خشيه الله ترتعد وتؤمن بان هذا حق وان الله ياتي حقا نعم ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين انهم ماتونا على دين العجائز ليش لانهم عرفوا انهم يسيرون على أ... تاهيل فيما يسيرون به مما يدعونه عقلا وان السلامه التصديق بدون تعذر باي شيء لو كان عقولنا تدرك ما في هذه الايات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا ولكن برحمته اخفاه عنا حتى نكون مدعنين تماما للخبر ولو كان الانسان لا يصدق بالخبر الا ما ادركه عقله لكان الحق تابعا ها للاهواء ولو اتبع حق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اكلهم بذلك فهم عند الكريم معرض انا ارجو يا اخواني من هنا وفي بلادكم ان تبصروا الناس في هذه الامور وان تقولوا امور الغيب ما فيها قياس وما يتعلق بالغيب لا يمكن يقاس بخلقه ابدا أؤمن بهذا يعني الآن مثلا جهنم يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام هل نحن الآن نعرف كيف هذه الأزمة؟ هل نعرف غلظها قوتها؟ ما ندري قد يكون الزمام أمتى من ألف متر ما ندري لكن نؤمن بأنها تقاد بأزمة كل زمام لا سيقوده واحدا 70000 قد يقول قائل كيف ه... كيف هذه يؤتى بها العرض وهي بهذا السكن هنا كل يا اخي اومن بهذا اولا صدق واذا صدقت سهل عليك ام ان تعارض النصوص على عقلك ان اقر بها صدقت والا اولت او, أو كذبت هذا ما هو صحيح فانت لست عبدا لله فانت عبد للهواك ولا قياسة في أمور الغير حدوا بالكم يا أخي أنا أكرر أعادكم هذا حتى تسلموا في عقيدتكم وتسلموا غيركم على أيديكم إن شاء الله وتعالى وأهم شيء تمام الاستسلام لله فعلاً للمطلوب وتصديقاً بالخبر هذا أهم شيء لو أردنا نفتح باب العقل لك واحد يقول ليش يفرع علينا أربع صلوات أخمس صلوات ليش ما صارت عشر ولا صارت ثلاث ولا صارت ثنتين صار في الصباح مثل النهار ما هي الصيلة هذا هذه أمور لا يمكن تدركها العقل فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا وأسأل الله لي ولكم استلام نعم ده بيقول هل في هذا يجمع كل عالم عالم الشريف الله انا امسك قلبي بالاول غير ما, ما مثلت تقول يقول العامه ان الله موجود في كل موجود ها في كل وجود نعم نقول هؤلاء العام نقول موجود يعني يعلم كل الموجود انا ما ادري على قول يجب ان علم البلغه العام يقول الله سواء العرش فوق لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود يعني اولا يجب ان نقل العباره هذه من, من الاساسي موجود في كل موجود يجب ان نطهره اسلهم وهذا يحتاج لوقت اذا كانوا معتادين عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفيه ومعشره نعم انا دار عندكم سوق رخيص <تصفيق> نعم على كل حال يمكن يوجد الصوفي يقول انك ترى ترى الله في في الشاب الجميل نعم موجود هذا يقول لك تجد بعض قراهم اكثر من حولهم المرجان المرجان جميل يقول ان الله ما اصغر هذا اعوذ بالله ترى ربنا يكون عندهم هذه البقايا من الصوفيه ان الله موجود في في, في كل موجود وهذه لا يجوز تقوله لا يجوز ان تقول لكن قل ان الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط بس لا لا ما اجى استاذ ما اجى انا المدير عندي ما يستطيع يدبر ولا, ولا غرفه الاداره نعم